يراهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتبه والتوكل قرانا جزء ما على بيان احوال التوكل واعماله وحدته ونحن ذلك يعني أن التوكل ماخوذ من الوكاله يقال وكل فلان أمره إلى فلان أي فوض أمره إليه واعتمد فيه عليه وكل أو وكل فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموكل ولا يتوكل الإنسان على غيره إلا إذ اعتقد فيه أشياء الشفقة والقوة والهداية لم نقرأ نقبل كذا الشفقة والقوة والهداية طبعا ده اعتمد انسان على انسان او مخلوق على مخلوق اعتمد الناس على الله ل القوة والهداية بمعنى كونه الهادر والرحمة فإذا عرفت هذا فقص عليه التوكل على الله سبحانه وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل سواه واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة والرحمة يبا هنا تم القدرة هو طبعا القويل والقدرة تمام القدرة معناها تمام القوة على كل شيء قدير مهما صعب وثقل وله كمال العلم وله أيضا الرحمة التي ليست كأي رحمة من رحمات العباد وأنه ليس وراء قدرته قدرة ولا وراء علمه علم ولا وراء رحمته رحمة اتكل قلبك عليه وحده لا محالة يبقى أول حاجة نقول لماذا لماذا يتاكل قلبك على الله او اذا علمت ايه المعلومات باول حاجة ايه ده ثبت في نفسك اذا ثبت ايه أيها الفضل أول إنه لا فاعل سواء لا فاعل سواء و... وإيه تاني يعني كم معنى تم العلم والقدرة والرحم يبقى اتكل قلبك عليه وحده ولا محالة ولم يلتفت إلى غيره بوجه فإن كنت لا تجد هذه الحالة من نفسك فسببه أحد أمري كنت ما مش وجد قلبك متوكل على الله فهذا سبب أحد أمري إن ضعف اليقين بأحد هذه الخصال قلبك مش يعني إما جاهل أو عارف ولكن معرفة متبلغش حد اليقين شاكك شاكك في حاجة مندي وإما ضعف القلب باستيلاء الجبن عليه هو يعلم ولكن الجبن مستولي عليه فمش قادر أبدا يخرج عن هذا الحال ويبقى ضعف القلب وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه فإن القلب قد ينزعج ببقاء الوهب وطاعته له من غير نقصان في اليقين طاعته للوهم ما يتوهمه ويتخيله للجب مع ان الإيه؟ اليقين كامل عنده فانه من كان يتناول عسلا فشبه بين يديه بالعذرة ربما نفر طبعه منه وتعذر عليه تناوله يعني الانسان متأكد ان هذا عسل ولكن لولو ده براض يبقى أرفان منه ومتأكد من عسل فده مثال أن الطباع والنفوس تتأثر بأشياء مع كما اليقين لذلك قاله يعني في تحسين المقار إن شئت قلت من عسل المصفة وان شئت قلت ايه ها قئ الزنابير وان شئت قلت منقيء الزنابير قئ الزنابير اسمه للنحل الزنابير والقيء معروف فده يبقى الواحد يعرف وهو نفس العسل هو هو ولو كلف العاقل أن يبيت مع الميت في قبر أو فراش أو بيت نفر طبعه من ذلك وإن كان متأقناً كونه ميتاً جمادا في الحال ولا ينفر طبعه عن سائر الجمادات وذلك جبن في القلب يقول لك نام مع الميت في القبر تخاف معين ميت وهو نوع ضعف قل ما يخلو الإنسان منه وقد يقوى ذلك حتى يصير مرضا حتى يخاف أن يبيت في البيت وحده مع غلق الباب وإحكامه فإذا لا يتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعا فإذا انكشف لك معنى التوكل وعلمت الحالة التي تسمى توكلا فاعلم أن تلك الحالة لها في قوة والضعف ثلاث درجات طيب انت فهمت التوكل اللي هو اعتماد القلب على المؤكد على الله اوكلت اليه امورك واعتمدت عليه في تحصيلها وعلمت ان التوكل لا يحصل الا بقوة القلب وقوة اليقين والمعرفة المعرفة بايه لأن الأمر كله بيد الله عز وجل وأنه له كمال العلم وكمال القدرة وكمال الرحمة حينئذ تتوكل على الله وتعتمد عليه وحده لا محالة والتوكل له درجات ثلاث الدرجات الأولى ما ذكرناها هو أن يكون حاله في حق الله تعالى الثقة بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكي أي بالدرجة الأقوى من كذا أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمه فإنه لا يعرف غيرها ولا يفزع إلى سواها ولا يعتمد إلا إياه وإن به أمر كان أول خاطر يخطر على قلبه وأول سابق إلى لسانه يا أمه فما كان تألهه إلى الله تعالى ونظره إليه واعتماده عليه كلف به كما يكلف الصبيب بأمه فيكون متوكلا حقا إيه الصورة دي يعني إيه الفرق بينها وبين الحالة الأولى الفرق بينهما أن هذا متوكل قد فني في توكله عن توكله إذ لا يلتفت, يلتفت إلى غير المتوكل عليه ولا مجال في قلبه لغيره فيه واحد طفل لما يجيل حاجة يخاف منه ويقعد يفتر يقول أمي قوية عني وشفقة مشفقة عليها وهتحميني بيفكروا اللي هو بيروح على طول ايه يلجأ اليها منير تفكير حتى لو مثلا الف واحد هيجوا يهجموا عليه هيقول يا اياما برد فده مش مسألة توكل بالنسبة لك الحمد لله الصلاة والسلام عليكم بنقول بقى انه لثلاث درجات في القوة درجة أولى والثانية ذكرناها هنا والفرق بين هذا يعني الدرجة الثانية وبين الأول يعني الدرجة الأولى أن هذا متوكل قد فني في توكله عن توكله يعني إيه فني في توكله عن توكله يعني لا ينتبه إلى أنه متوكل أو غير متوكل لا يعالج نفسه نفسه حتى يحصل له التوكل لا ده زي اللي متوكل بالسليقة كده زي ما نقوله يتكلم بالسليقة أو بالغريزة متوكل بالغريزة هو ده موجود في قلبه لا يتكلف لا يبحث عنه لا يعالج نقصه ولا زيادته لا يناقش نفسه عشان يكتسبه لا لا موجود فيه كده يقوله فانيا في توكله عن توكل يعني وصل في توكله لدرجة انه لا ينتبه انه متوكل ولا مش متوكل ده بتأتي منه الاشياء كده من غير قصد للاكتساب او غيره بله, بله التفات اليه بيقول إذ يلتفت إلى غير المتوكل عليه ولا مجال في قلبه لغيره ما نظر في قلبه الغير علشان يقول أتوكل على ده هل هذا متفرد بالفعل أو لا ما فيش المجال وأما الأول فهو متوكل بالتكليف والكسب وليس فانيا عن توكله عرفت كلمه فاني معنى ايه ايه الفناء عرفته الفناء مش على, على درجه ولا حاجه اقرب الكلام تاني علشان تنتبه لمعنى الفناء وليس فانيا عن توكله بل له التفاة اليه وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده ابه هو ملتفت الى التوكل ونظر اليه واحيانا يعجب به يعجب به التوكل في نفسه يعجب باليقين يعجب بحاله وكل ده بسبب التفاته إليه إنما الطفل هيقولنا معجب بتوكله على أمه لا هو مش مشغول بحكاية التوكل دي من بفكرش فيها أصلا الدرجات الثالثة وهي أعلى منهما أن يكون بين يدي الله تعالى مثل الميت بين يدي الغاسل لا يفارقه إلا أنه لا يرى نفسه ميتا وهذا يفارق حال الصبي مع أمه فإنه يفزع إلى أمه ويصيح ويتعلق بذيلها الإنسان إذا كان قوي التوكل جدا حسن العمل يسير على السنة لا يخالف الله عز وجل حلوك حال الصحابة إذا قيل, له إذا قيل لأحدهم تموت غدا لم يزدد عملا مستخير في كل أعماله مستهدي بالله عز وجل في كل أحواله فهذا يصل إلى أن يكون بين دي الله تعالى كالميت لا ينظر إلى ما يعني يفعل به لأن كل أموره بالله ولله وفي سبيل الله وبالاستهداء بالله وعلى شرع الله واستخار الله فيها فلا يبالي بما يحدث الأمور مشى بقى خلاص زي ما تمشي تمشي وهذه الأحوال توجد في الخلق إلا أن الدوام يبعد ولا المقام الثالث يعني مفيش واحد هنقدر نقول ان يدوم على هذا دائما أبدا من الـ الـ الأمة يعني لأنه الإنسان يتقلب وما سمي القلب قلبا إلا لشدة تقلبه وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على بينهم عشت هاني ما جابش الامتحان ليه بعدت حد غتاله اوهان ها بركة التوكل توكلت على الله توكلت على الشيطان علشان يدفع عنكم الامتحان فبقتم بالخسران وهتبيعوا بتنجان في الآخر أخرت الكتاب الحبيب صحيح مسلم المشرف المعظم المثبتة لغيره بما شرف صحيح مسلم بما شرف بما بم. كان من مصدر تشريع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الاصح اخرته لتاخركم وفيه كلام حقيقه مع ان الانفع على قلوبكم الأخلاق والسيرة وذا طبعا فيه معنى ولكن الأحكام اللي موجودة في صراح مسلم أحكام يعني فيها شيء من الاحتياج للفه والتدقيق ولو قلتها الأول هتضيع الأحكام فإنما لتأخر وما حضرش السيرة والأخلاق يقراه يقراهم يعني إن شاء الله بعون الله يمكنه يعني الفهم والاستيعاد فنمتبه لهذه الأحاديث وما فيها لم أفهم الفرق بين الدرجة الثانية والثالثة في التوكل الدرجة الثانية ان الطفل لا يفكر الا في امه مش كده يفكر حد تاني الاولانية بيفكر في كذا حاجة ويغالب نفسه ويعاد يعلم نفسه ويذكر نفسه علشان يتجه قلبه الى الله ويعتمد عليه وحده ولا يبالي بالمخوفات والمعوقات وكذا الدرجة التانية ما بيعملش الحكاية دي هو على طول منصرف لومه على طول ولكنه لما يفجأوا شيء ولا يفزعوا شيء يلجأ إليها ويقعد يصح بيها ويشد فثبها ويستدعيها للعمل ويستعجلها في الدفع والنصرة يعني يقعد يعمل أعمال كثير مش كده فيبقى يطلب بشغف وبشدة وكذا التالت خلاص ده ما بطل يعمل الحكاية دي بطل ايه ينظر فيه انه يعمل الحاجات اللي, اللي بيعملها التاني دي. ده خلاص صيب اللي يحصل له يحصل له طالما مشي صح طالما مشي صح ما بيهموش ما فيش فزع ده زي الميت الميت سايب واحد أمين وقوي وفاهم وعالم وكل حاجة وبيغسله هو سايب ويغسله خلاص ما هو بي... لا يعاني في الأمر هو سائب الموضوع لربنا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فمضى الطريق كله لا يلتفت واحد يعني يسعى خلفه يطارد ويسعى يعاده ويريدون قتله ويريدون كذا وكذا وهو لا يلتفت حتى صلى الله عليه عاش بيستفط يبص يشوف مين هو ماشي صح ولا كان قلقان يعني لا يكون الهجره دي غلط ولا حاجه سيدنا علي لما النبي مشي الناس قاعدين بره واقفين مش كده النبي خرج يعني عادي مش اي حاج الكمال اليقين والتوكل على الله وسيدنا علي خد البرد بتاعه ونام في السرير ونام وراح في النوم يعني الامور مش يعني لو الواحد مننا هنقول ايه هيقول يا نهر يسوه طب مايش عارف ايه طب إنما دول إيه أولاً مغسلين وضمنين جنة زي ما يقولوا بس دول من قبل ما يتغسلوا ما الواحد مننا ما يضمنش الجنة إلا ما إيه يموت مش كده هو ييجي الملك ويقوله أنت خلاص من أهل الجنة إنما سيدنا علي ضمن جنة بس من غير ما يتغسل مش كده إخواناً على صور المتقابلين قال أنا وطلح عادي الأمور عنده دي حاجة الحاجة التانية اللي بيعمله صح ولا غلط فيه احتمالات فيه احتمالات يكون غلط فيه شيء احتمالات الدرجة اللي بتاعتنا نخاف ونبقى مرعوبين ونقول يا رب والشيطان يجيب يوسوس لنا طب فوت المرة دي وبعدين بقتهوب طب مش عارف ايه ويقعد انما الدرجة التانية لو علينا شوية نبقى إيه؟ إيه نطلب يا رب نجني وتبقى خايف و... إنما سيدنا علي لا ولا خايف ولا أي حاجة الأمور عنده كلها كالسواء ودم في سبيل الله ولست قبالي خلاص على أي جنب يعني على أي حاج كان في الله مصرع يقتلوني يتبحوني يسيبوني الأمور كلها عنده يعني السواء يعني شبه بعضي بس وسايب ربنا يعمل اللي يعمله يعني ويتوسل الى الله ويجتهد في المغفرة بس والحاجات اللي زي كده وإنما يفتنوش في دينه فالظاهر ان ده وصل لدرجة يعني درجة انه خلاص ما بقاش ولكن ده والله اعلم عاوز عمل صالح يبقى الانسان ماشي في العمل الصالح ويبقى العمل اللي بيعمله شرعي كنا زمان ايام بعد قتل السادات. كان في مشاكل كتير. فالواحد كان يفضل الان من الحكومة من كزا متاع. لما يبقى الان من عمله. احنا كنا كده يعني. الان العمل ده صح والغلط. شرعا. اول ما يعرف ان ده صح شرعا يعني ده في محله وده في وقته وده مناسب دلوقتي وطبعا كنا نستشير يعني العلماء المتوفرين ايامها ويقولوا ايوة تمام وده في سبيل الله وده محله وده كمزبوط كم خلاص انسى بقى يعني انسى المخاطر وانسى خلاص مادم ماشي صحة خلاص ما يهم... اللي ماشي صح ما يهموش انما الجهل طبعا والشكوههات بتاعت الشيطان وغلبة الامور على القلب يعني زي ما قال هنا اللي يبقى مثلا ينام جنب ميت هو له ايه الميت ما هو ميت انام بخايف واللي قالوا ده العسل ده يعني ادي الامور اللي هي بتؤثر على العقل وتغلبه بحيث مما الانسان يتعثر به كده وضحت شوية ولا ما وضحيتش وضحيتش اصلا احنا بنكافح في المرتبة الاولى فعشان اشرح لك التالتة تبقى صعبة شوية ازاي ايه حزبه امر فزع الى الصلاه فزع الى الله عز وجل امم دوره على المؤمنين. على الناس. على الكفار حتى. عايزهم يتديانوا. مش كده. علك باخع نفسك على آثارهم. ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. اسف. واحد بيقول اعتذر عن حضور الدرس الليلة لظروف عمل. مفيش اعتذار الليلة. الليلة امتحان. فارق. لحظة الفارقة. اللي مش هينجح النهاردة بالسلامة خلاص مقطعة سبع سنين على ال مرقعة والكلام فاضي وعندين بعيد للأعتذار بعد ما خلصنا الاعتذار دا يبقى بليها واعتذار نسمعه ونقبله دا ما اسموش عذر يعني اعتذر ايه كل واحد على مزاجه الم بتاع الصيدله ده عمل ايه يعني, يعني, يعني عمل ايه سجاني عمل ايه عمل ايه المسؤوليه الضخمه والفخمه اللي تستدعي ترك درسه؟ لو مهندس مثلا واقف عن مصنع هيتهد على دماغ اصحابه ولا الدنيا هتضرب يعني كنا قلنا دكتور والعيال هيموت قلنا نقول اه ماشي لما الصيدلي ده واقف في الاجزخانه مع انه ما, ما يروح المليون اجزخانه في البلد واللهتك كم كم اجزخانه في البلد مليون كل صيدلي معاه اجزخانه عايزين ايه كلام فاضي